وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان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 بكل شديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا لكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنسا وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار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 يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد وما لهم من دونه من وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَطْقَ خَوْفَ وَطَمَعٌ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَةٍ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 والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه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 بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأمارك فِيهِم نَفْعٌ وَلَا ضَرَرٌ قُل هَل يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَل تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ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 انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأن مَزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءُ وَأَمَّا مَا يَمْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ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 أولئك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق وكمن هو اعمى انما يتذكر اول الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق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 بهم وأقام الصلاة وأمفاقوم ما رزقناهم سرور وعلاقية وأمفاقوم ما رزقناهم سر شركه الهدى شركه دعويه غير لَهُمْ ذات جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ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 والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياه الدنيا الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه Qul inna allaha yudill man yashau wa yahdi ilayhi man anab Al-lazina amanu wa tatma ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب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 بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو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 أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من يضلل الله فما له من هاد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 تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار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 وشريك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم وَبَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةِ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْرِ بِطَاعَةٍ عِنْدَهُ أَمْرُ الْكِتَابِ وَإِنْ مَا بَعْضَ الَّذِينَ نَعِذُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ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 وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقِبَ الدَّابُّ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ